ثلاثة استمع إلى الحوار التالي وأعده السلام عليكم يا فاطمة وعليكم السلام يا عائشة من هذه؟ هذه سلمة مرحبا يا سلمة أنا فاطمة مرحبا بك يا فاطمة